اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد يا الصلاة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 ويسترهم ظلام الليل ولا يعلم أحدهم عن الآخر حتى جاءوا عند بيت من بيوت مكة فجلس كل واحد منهم في جانب من جوانب البيت يستمع حتى طنع الفجر فمن هؤلاء الثلاثة ولماذا خرجوا ولمن ذلك البيت؟ إنهم سادة مكة أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والأخنس بن شريق خارتوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رأاكم بعض سفهائكم لربكم نفسه شيئا ثم انصرفوا حتى اذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم الى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا اول مرة ثم انصرفوا حتى اذا كانت الليلة الثالثة كل رجل منهم مجلسة فباتوا يستمعون له حتى اذا طرع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض لا نضرح حتى نتعاهد ان لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم افترقوا فلما فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد فقال ماذا سمعت تنازعنا نحن وبنوا عبد منافي الشرف أضعموا فأضعمنا وحملوا فحملنا وأعضوا فأعضينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرصي أي مجساوين في الفضل قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه هل رأيتم عباد الله هل رأيتم أخر كلام الله تعالى على أشد الناس عداوة للإسلام يتركون لذيذ النوم ويسهرون طوال الزيل ليستمعوا إلى هذا الكلام العجيب الذي استسلموا لبلاغته وأسرهم جماله وخضعوا لجلاله وعظمته وكذلك قال الوليد بن المغيرة لما سمع كلام الله والله ان لقوله الذي يقول حلاوه وان عليه لطلاوه وانه لمثمر اعلاه مغدق اسفله وانه لا يعلو وما يعلى فسبحان الله القائل قد نعلم انه ليحسرك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون عباد الله وفي الحبشة في قصر ذلك الملك العادل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكاً لا يغلم عنده أحداً اجتمع في ذلك المجلس النجاشي رضي الله عنه وأساقفته النصارى قد نشروا قتبهم ورفض قريش الذي جاءوا برسالة الشر والمهتان ليرد المسلمين إلى العذاب والهوان وثلة وثلت من المؤمنين المهاجرين فقال لهم النجاشي ما هذا, ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار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 صدق الحديد وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحائم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا سمعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما حللنا فعدا أي من العدوان فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليربونا إلى عبادة العوثان من عبادة الله تعالى وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرون وظلمون وضيقوا عينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء فقرأ عليه جعفر صدرا من سورة مريم عليه السلام كافها يا عيصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا إلى آخر الآيات فبكى النجاشي حتى أخضلت لحيته أي بلت بالدموع وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشين إن هذا والذي جاء به عيسى فيخرج بالمشكات واحدة هل سمعتم عباد الله؟ هل سمعتم أثر كلام الله تعالى على النصارى الباحثين عن الحق الذين لا يستكبرون كما قال جل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 ونطمع أن يدخننا ربنا مع القوم الصالحين أيها الناس إن لكلام الله تعالى أثرا على من يسمعه ولو كان كافراً فهذا عتبة بن ربيع يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ليترك ما يدعو إليه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فصلت فلما سمعها عتبة أنصت لها وألقى بيديه خلف ظهره معتمدا عليه ما يسمع منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السجده فسجد فيها ثم قال سمعت يا ابو الوليد قالت انت وذلك فقام عجبة الى اصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به, الذي ذهب به فسبحان الله كيف كلام الله تعالى في وجه ذلك الكافر حتى لاحظه أصحابه فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد قال ورائي أني والله سمعت قولا ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهان يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فوالله لا يكونن لقوله الذي سامعت نبأ القرآن عباد الله يتلوه المنافق فيكون له أثرا في رائحته وإن كان باطله وإن شئتم الدليل فقال عليه الصلاة والسلام ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ترى القرآن قسيد بن حضير رضي الله عنه فجاءت فرصه ورآه في السماء شيئا غريبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستطر منهم القرآن سمعه الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 وتقطع به الأرض وتشق ويكلم به الموتى في قبورهم لكان كلام الله تعالى الذي بين أيدينا ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قضعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فبارح الله ليواكم في هذا القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إن ربي غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والعاغبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا أمة القرآن ما هو أخر القرآن علينا؟ كيف حالنا مع كلام الله تعالى هذا القرآن كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل هو الذي من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره يدى الله الله فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراغ المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يحلق عن كفرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاضب الرحمن بالكلم فيا عبد الله عش مع كتاب الله عش مع كتاب الله تعالى ليلا ونهارا احفظ أجساءه رتل آياته تدبر معاميه تأمل بلاغته قف عند حدوده اعمل بأحكامه تفكر في أمثاله اعتبر بقصصه تخلق بآدابه تعلم تجويده اقرأ تفسيره من أهل القرآن الذين هم أهل القرآن وخاصته الذين هم أهل الله وخاصته تذكر قول نبيك صلوات ربي وسلامه عليه يقال لصاحب القرآن أي يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن من عند آخر آية تبرؤها واسمعوا عباد الله واسمعوا قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في آخر عمره بعد حياة عامرة بالعلم والتعليم والجهاد وال اوقاتي في غير معاني القرآن. فماذا عسانا ان نقول وذهاب همومنا وظمومنا وجلاء احزاننا. اللهم علمنا منهما جهنا. وذكرنا منهما نسينا. وارزقنا تلاوته آناء الليل واطرف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا. ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده. ويعرف احكامه ولا يقدم شيئا بين يديه اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين